المآله هو حسن بهذا تجتمل جاني نظرة أهل السنة للجماعة القبول قد تبدو قبيحة لكنها حسنة المآله عاكم لذلك معقولة العلة لكن في وقتها كان لغم عقولة العلة قلو ازبح. ازبح خلاص. ولذلك هنا نبد على كثير الاصل المسلم الاصلا هذا ما افترى بدا جاء امر الله لا يصنع به ينطبقه الا ادرك العله وان لم يدرك ولا اقول اين العله وحاله حال الصديق ان قالها فقد صدق بلوله يا رجل احنا تقطع بينا ال ا نقطع اكباد ابي عطى من صيديه المقدس نقط وورد قال في الليل ذهب وترجع للسماء كل الامر ما ناقشهم نقلهم في جن في ماذا كانت علمك تصديق الخبر انه رسول الله فقط من عنده انه رسيب الله قالها فقط خلاص هذا الأمر لما لا نفهمه لكن عليك ان تكون عالي الهمة فتحاوله هو وضحت عن عمله وإدراك غاياته ورد على المخالفين عليه لما صار التحسين والتقبيح لما شاء نتيه لأخر عقيدة على عقولنا لما صار التحسين والتقبيح الشرعي عن المسلمين صار الحديث عن العقل جديد لأن التحسير كما رأيتم في قضية الجهر هرم العرض لما عادته ويقول يا جماعة هذا الأمر مثلا يحتاج إلى إحداد في مسألة من المسائل فيقول له لا لا هذا أمر الله بالرغم على الذكر إخواني أنا أمر حتى لا تفوه حتى لا تختلط عليكم إن أوامر الله ما هي أوامر الشرع ما هو كما رأيتم الامر هو معاملة مع الخلق و التعامل مع الخلق الامر هو ان نتعامل مع المخلوق المخلوق تزره من الذي خلقهم الله خلق من الذي خلقه الله الذي العابد من الذي خلقه الله كل الاعمال هذه أعمال انسان مرض المخلوق اذا لما انسان يظبق هو نفذ امر الله بالتعامل مع ماذا مع مخلوق لانه الودي لا الى حسن الودي الى الشرع هو تعامل مع القدر الشرع هو تعامل مع القدر فما كان حسن الخرف جاء الشرع بماذا بالامر به والحف عنه وما كان قدرا قبيح فجاء الشرع بماذا بالابتعاد عنه فهل ترون مخالف بين ما هو قدر وما هو شرع في مخالفه نعوذ ذنبه بمعنى هل هناك مخالفة بين ما هو عقلي وما هو شرعي؟ هل هناك مخالفة لا يمن هنا تفهمونها قد لا نفي بعهدنا أن, أن نبهدي لكم قد لا نفي العهد وهو الأمر الضدائي يبقى علينا قال أبي سيدنا رحمه الله وهذا قول حق إذا ثبت شيئا بالعقل ثبث عقل وليس في نص ثبث شيء بالعقل فهو جليلا شرع والعكس فإذا ثبث شيء بالشرع فهو جليل عقل عقل ها والعكس إذا الإخواني الإسلام هو يحترم العقل ويقدر العقل ويقوم باستخدام العقل وينور العقل وكل ما عنه الشر هو خلاف العقل وهو يحب الصد العقل الشيء إخواني هل هو ما هو العقل الآن لنرى لها لنختصر كذلك نقطة أخرى والأمور ليست يعني لم أريد أن أتكلم فيها بتوسع لكن أرى الحاجة لها الآن ما هو من العقل هنا ومن العقل كما رأيتم هنا. هنا لما قلنا التحسين والتكبيح عقليا ما معنى ايضا العقل هنا العقل هو الحق عندما نحن هو ايه الحق وهو ماذا يساوي يساوي خلق يساوي خلق يعني رجل عقلان اياش بالتباع يعني رجل يقول رجلا اذا اراد ان يكتب استعمل القلم يعني ما استعمله؟ الخلق في كتب له، لكن لو هذا القرن واح استخدم السجارة فهو استخدم الخلق في غير ما كنت له، إذن هو باطل إذن يمكن يقول عنده هذا غير عاقل إذن المجنون ما هو المجنون هو الذي يضع الأمور في غير موضوعه الصحيح ويسميها بغير أسمائها هل يسمى عندنا غير عاقل وهو باطل ولن يستخدم الطريق للخلط الصحيح للوصول الى النتائج يعني انت تريد الان آن يا شيخ تريد الان ان تأكل تريد ان تشبه تشبه الشبع بخلوح ماذا خلط له من الوسائل الطعام هل الطعام. الطعام امر شرعيه الطعام ما هو امر شرعي امر شرعي لكن هو اصلا ما هو امر العقل الناس يكتشفونه ويعرفونه فجاء الشارع بيه ونهاك عما يضرك وامرك بما الانسان يقول الانسان يقول هكذا اذا اراد ان يأكل المرء اذا اراد ان يشبه المرء لا بد ان يأكل الشبع مطلوب وهو خلف مطلوب بطريق حق وهو ما هو الاكل وهو الخلف هو العقل هذا العقل اذا عليها الانه بالطعام فاذا اكل طعاما كانت عاقلاً كان محقاً قد استخدم أمراً خلقياً الآن كالأكل بعد ذلك ماذا يكون ماذا يكون هذه القضية الشرعية وكذلك ذات أمر لأكل أمر الشرعي لو له لانتمع المرعى الذاتي ماذا يكون لكن فذات الأكل لأنه مخلوق وأمر خلقي صحيح وحق فالشارع قد أمر به ثمما القصد تحصول منسع من الطعام فما هو فيه منسع فقد جاء الشارع لماذا؟ بالأمر به الحب العالي وما كان فيه المرعى تبعد عنه فاخنات الناس كثير مستره القضيه من الجاهل يقول لك يا فلان يا شيخ عليك ان تستخدم الطريق العقليه في الوصول الى النتائج فيقول لا لا لا بالرغم ان بالرحمن الطريق العقلي النتائج هو ماذا كما تبين لنا هو وحروف فيقول لنا فمن خاطب الناس بالعقل اول لكن النقطه لا بد منها بعد ذلك إذا خاطب رجل الناس بالعقل ليدلهم على الوسائل الصالحة الصحوحة هل هو النصيب؟ لكن لا يحصل بها الابودية ولا الطيابد منها لا يحصل الابودية إلا بإرجاء الأمر إلى الله وإنما بتصير أنت إنسان إنسان يعني غير الناس تتخيلت بالشراء طرع على الإنسان وكذا وهذا دروسة بتبتعد عنه وليس بأمر لا ليس الامر للعمر بل اصل خطابنا للناس خطاب اجوه دية لكن ملازق لهذا الحق كله وان ما سميه حقا وان ما سميه حقا ولا كان باطل الله لا يأمر بالباطل الله ان ربي كما قال الله ان ربي على صراط مستقيم يعني الله لا يأمر الا بالحق الذي خلق الحق عليه والذي هو, هو مستقيم في علمه بانه حق سبحانه وتعالى فنحن حين نخاطب الناس نخاطبهم بما؟ بالشرع نخاطبهم بالشرع لكن من زعم بعد... من زعم أن الشرع لا يوافق الحق أي لا يوافق العقل فهنا ما هو؟ سفي فمضطرين بعد ذلك يثبت لهذا الإنسان أن الشرع والعقل هما أمر واحد بنفس العقل هذا أنا أحد يأتي وراء نظرية من عنده يا زملاء العقل هذا ما كنّا له ولا كنّا به وقولوا إخواني لكن لا شرع الا بالشرع بالنص والحق يثبت بما الحق أثبت الحق بما هو حق بالخلق الحق ثبت لماذا لكن التلاع على الحق وانتفاع هذا الامر بما يثبته كما كنا نقوله الحسن ماذا؟ عقليان الشرقيان ولكن ليس هذا مقياسه لماذا أنتجت هذه من عقوليتنا الشرعية عند الأشارة نتكلم عند الأشارة نكون عدة لأن عندهم الأشياء كلها على معنى يحل إذا العلة عند الأشارة وطيفت له نفو ما هو نفو التعذيب في أفعال الله واحدة واضح اخواني ما في التعديد لأيش لان كلها في الحقيقة علة واحدة شيئا واحد لا علة انتشوف الاشاعر القريب جدا يقولون بالقياس وينفون العلة لا تسمي عنها هواها كل هذه الأمور لا فاض دائما الاشاعره عندهم الامور المعقية يعني غير جدا ينفوا التعليل ويثبتوه في بخ القياس ما هي مبنى السياس على التعليل مقال على العله واثبتوها اصلا المهم يثبتون العله ومع ذلك يثبتون القياس كيف يعني <تصفيق> ما ترونهم من المشايخ في اعمالهم وسلوكهم الغير منضبط بالواقع والنتائج تقع عليهم طبق خلاف الامر يعني بمعنى اضرب لكم يخاف سر جدا لكي يكون ما هو نتيجة هذا الامر يقود المسلمون معركة فينهزموا فيها الهزيمة ما هي؟ النصر هو؟ ما هو؟ اخذ الوسائل الحق الرجل اخذ الوسائل الحق التافية للنصر يحصل لا بد ان يحصل النصر هل يتخلف؟ هرباده والحزيمة ما هي تعطل وسائل الحق وبدون من هزب الكون كنت شوفوا في الدنيا لا الحق يأتي باطل جاء باطل يرحل حق جاء حق وقل جاء الحق وزيها القلبه بالنقضبه على الحق بالنقضبه على, على الباطل الحق على الباطل على في ادمهه وما يتني فرق في الدنيا ها لا تصوروا شيء فرق طب فإنما نسلمين بقعوا في هزيمة يهزينهم والهجائن ايش الاصل سوا الاصل ان يراجعوا حساباتهم ما هي من الوسائل الحق التي ذهبت منا وما هي الوسائل الباطل التي التي اخذنا بها ليس هذا الطريق صحيح الحكم الحقيقي لكن صارت الهزيمة عند بعض المسلمين في هذا الزمان صارت مقبدا من مقاصد الشريعة صحيح تقرأوا صح كتب اللي متكلم عن الابتباء الذين يتكلمون عن الابتلاء هم المسلمين بحرشة عمل مثلا اجتمع الاخوان المسلمون في مصر، اخذهم جمال عبد الناصر غضحهم لحمهم طلعت النتيجة فخرج يقول الحمد لله اصلا بلاء هذا هو مقصد من مقاصر الشريعة. هل حقيقة الابتلاء مقصد من مقاصر الشريعة؟ هل الابتلاء هو مرحلة من المراحل تسويلة من وصول للنصر ولا هو مقصد من مقاصد قدر الله فيك. إذن هنا الابتلاء الذي هو الهزيمة هو عدم أخذ الحق يلغي أن يكون بماذا؟ أن نراجع المنهج الذي سلكنا فيه الذي أتى فيناه من الهزيمة كما وقعت هزيمة الحر ليس كلهم الله؟ خاطبهم ومقر يا ربي يعني احنا مسلمين يحدي في العالم يا رب مسلمين ومتبعدل فينا ومتكشفنا ومتدخول من ثم يريد الدنيا ومتبعدل الاخرة المرحلة هتبتدل سطحنا انت انت احنا لان حتى الناس يارفوا ان احنا الطيبين وهذا مرحلات يبتغطي عن قلوب هل الله تعامل معهم بهذا المنهج ام منهج اهم من قضية عياطتهم اعلم انه لو ان الله ينصر الناس على الغلط اشو بصير مشكلة الله يكون جالما لو الناس ينتصروا بالغلط يتيجا يحيب في كبيرة هيدا القاضى لما تقع ديما علينا ان نعالجها. ما هي اسبابه طبعا انتقية دي صحيحة وصرحية صحيح كما رأينا شرعية لكن ماذا صارت الهديمات؟ عند المسلمين صارت على شقة الناس يغيروا المنهج من مرة المنهج كله يتغير الاصل الهديمه بدأ الناس يريح بده قتاع حرب معركة فقالنا نغير الوسيئة طرق اخرى ممكن نحصل بها، راحوا بعض مع البرلمانهج هل هي وسيلة والدي؟ هل هي عقلية ام يلم هل هي عقلية؟, هل هي عقلية؟ يعني انت تلاقش نشارعنا مش مقتنع بتقول انا عصر عصر من الاقور وهي عقليا اوصلت ناس لنتيديا ثانيا بعضهم ذهب الى رمض الورود خاتم <تصفيق> في مذهب ال الادم الاول في كتاب اسمه مذهب ال الادم الاول صاحب رجل سلاكيها اسمه جودة سعيد قالت كتاب اسمه مذهب ال الادم الاول طريقة هزيمة الخصم ان تستسلم له اضربك اول مرة أضرب ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة عاشر مرة بعدين تمل من من مجلوب لك انت اخوي شو اعقيت تاتك مسلم قل اسلام سليك هذه طريقة رمي الورود على الخصوص طريقة بمضح طريقة غاندي بعتبر غاندي هو الرجل العبقري الذي استطاع ان يدمر القوة عن طريق الاستثلام وعدم رفع الايدي امام الأصياد. الخصر المجلس انجليل في انجلترا ولا يقرأ التاريخ في الاصل غاندي اخواني اقامت في انجلترا في الهند من اجل ان يقتل جهاد المسلم كانت هناك كما ذكر الجندي الربندي ان كان ميتاً لوحاً ان كان حياً مصر الله نحفظه كما بينا في هذه قال ان حركة غاندي اصلاً اقيمت لعمادة الجهاد الاسلامي قام غاندي ورفعه وضخمون لاجل ماذا ضرب الجهاد الاسلامي هناك من شخص يجيز اخر من من احد الدولة راضي كتب بلادنا لكن كل بلد لها طريقة فطريقة غاندي طريقة رامي. فهذا الجماعة يمدحون غاندي ويحتجوا بلد من قبل الاول لانبسطت الي يدك ما انا بسط الي اليك لأقتلك اني يخاف الله رب العالمين طب هل هذا حلم البسط منعه من ان يقتله؟ منعه؟ طريقة ابو بكر الجزائري في تغيير الطواضي وفي <تصفيق> دعت من الشرع يعني هدول انت مش رابع الشرع ومجاهل بالسنة وجاهل بالكتاب لكن في الميه عقليا طريقة ابو بكر الجزائري في تغيير التوافيد الروح احنا اهل البلد نجتمعين رجال ونساء نعم, نعم وهذه هذه ناسة افلام سينمائية يعني هوردية هم كلام مشاريخ الذين يرون كيف يفكرون نجري هو لا عندهم شرع ولا عندهم عقل قال طريقة تغيير الحكام هم الحكام قلوبهم من حجر اي حكا انهم قلوب يحطفوا فيها فلناخد جماعات من الناس جماعات من الناس ونذهب بهم الى القصر القصر الريس يبكي النوح ونبكي ونقول والله اللي رجال فينا في الاسلام ونبكي اسبوع اسبوعين هي قلوب الحكام من حجر راح قلوب الحكام الثانيين ثم وبعد ذلك يحكمون بما انزل الله <تصفيق> بالله الله هل خلق الله هذا الفعل يودي لهذه النتيجة بالله عليكم هل في التاريخ مضت هذه السنه قط فهذه يا هذه مثال الاستماره ومن آخر مثال اللي شفتوها في مساله الخليفه الخلافه ما لا تدار اليكم جماعه انا كلهم ما هي الخلافه نقولهم الخلافة لا تحصل الا بالقدره لأنها قالوا القدره شرط ونسع ان هذا شرط العقلي خلطي يعني لو واحد قال ان الله امرنا ان نأكل امرنا لا نأكل فراح اكل هذا يعني هو محرم فاكل هذا مضغه واتله فجاء اله رضي يقول ان الله امرك ان تأكل والاكل لابد له من شرط ان يكون طعام حمص فقال هذا شرط ليس في كتاب الله ديها رجل الشر طعام فالطعام ما هو؟ مما يسمى تعالى ماذا؟ خلقاً مما يسمى تعالى خلقاً. فلما امرنا الله ان نقيم الخلافة ماذا امرنا ان نقيم ما يسمى خلقا بالخلافة لان الالفاظ اللغوية العربية التي خاصلنا الله الله بها هي دالة على ماذا؟ على الخلق الحقيقي ولما الله قال اقيل الصلاة وماذا نقامها فيما امر معين نرجع اليه هذا الاسم له دلالة كل نفس كلمة سلطان هل فيها معنى هي اسم? يبدل على ماذا? على وجود السلطة. لو واحد قال ان الله امر باقامة السلطان. التمية. ان الله امرنا باقامة السلطان. والسلطان لا يجد لهم قوة. فذات الاخر يقول ان القوة شرط ليس في كتاب الله. ما هي كلمة سلطان بذاتها لا تحمل انها معنى وجود? والسلطة التي تقضي وجود القوة. فأنتم هذه القبيلة وغيرها وغيرها وغيرها كثير من بلغات الأمة التي إذا قُطِبَت أنك أنها ساهمة وتقول إن الله ينصرنا مثلاً المثل ما بالوقت الناقص خلصت سريعة جداً سريع. <تصفيق> هذه سنتكلم عنها بالتفسير في الإيمان لكن هنا آآ آآ ضرورة لها الله عز وجل رتد النصر على ماذا؟ على الإيمان هل ماذا قال؟ وكان حقا علينا؟ نصر الملك الإيمان. الإيمان هو التقوى ليست كذلك؟ الإيمان أهل الوسائل الشبعية التي أمر الله بها في الأعمال كلها إذن أن الله ينصر المستقيم أليس كذلك؟ إذن التقوى شرط التقوى شرط لمقور النصر الان هو يقول يدعم انه متقي اولا ان يقول لو قلت له يا رجل الله لن ينصرك لعدم وجود القوة عدم وجود الـ الـ الـ الـ الـ الـ القوة او قدرة على النصر لان النصر فعل لابد له من ماذا من منك وقدرة على تخطيق يالسي كذلك فنقول له ان ما لا ينصرك الا بالقوة يقول لا الله اشترك للنصر ماذا التقوى وان يرجع لكم التقوى برجع الأشائرة ماذا يفسرون الإيمان لتصدق نذكر فاس التقوى هي قدية قدية وليس العمل وليس العمل لما جئنا لأهل السنة قلنا لهم اشتري في التقوى يا جماعة ما هي التقوى عندكم لأهل السنة قال التقوى عندنا كالتالي. باكم <تصفيق> كل من كلام الخطباء <تصفيق> التقوى خوف من الجليل والمعامر بالسنة لبعض كلام الخطاب نأتي هنا التقوى بالمفهوم العمي وهذا عمي هذا الخوف من الجليل تطبيق الشرع لكن الآن نريد أن نحدث أكثر نذكر في الخصوصيات التقوى قالوا هي عن أصل بالأسباب الموجبة لوقوع التقوى قلت هي التقوى التقوى شرط لوقوع الشبع ما هو التقوى بديل التقوى هنا لا هل الطعام أكل طعام من التقوى لا لا. امر جابني يا رباني يا رباني شرط لوقوع الرزق شرط لوقوع الرزق ما هي التقوى شرط الوقوع الرزق ما هي التقوى بديل عنها الماء فانتم اخواني إذن التقوى هي الأسباب الموجبة لوقوع ما هو الفاء انما صور الري كده فانت يا اخواني ما هي التقوى شرط لوقوع النص اذا هي الاسباب الموجبه لوقوع الفاء ما عندك أسباب موجبة لوقوع الفاء انت ما عندك تقوى يعني واحد ما عنده طعام ايه فقير لكن اسموها واحد ما عنده طعام هالمتقي مش متقي هو مش متقي قد يقول قائد واحد ما عنده واحد الفقير مش متقي يقول نعم إلا الغني المالك للطعام لوقوع حتى يكون تقيه لوقوع الشابع لابد أن يكون المالك للطعام فإذا عدنة الأسباب الموجبة لوقوع الفعل دلالة على تخلف تخلف التقوى مش كلها تقوى متعددة رأينا لكل شيء له تقوى خاص به تقوى خاص خاصة بكل شيء له تقوى خاصة به ممكن إنسان يريد أن يقع لكن عنده طعام يقع الريض لكن يقع ماذا الشبع، وإذا عنده دي التقوى وإذا لما تخلص السائل. عندما يتخلف السائل، بل على تخلص ماذا؟ وجود التقوى إذن، امتناع على وجود القدرة لقمة السائل المطلوبة المطلوب هو دلاله تخلص التقوى المطلوبة له، التقوى المطلوبة تخلص التقوى المطلوبة له. ما فلما يقول ان التقوى شرط لوقوع النصر فهل إذا لم يكن عنده الأسباب الموجبة لوقوع النصر ومنها القوى هل يقع النصر من أين جاء ضلالوا هذا حضرة الأستاذ الشيخ جاءوا من تفسير التقوى على غير المعنى على الشباي فظنى أنه بمنجرد وجود التصديق بالتقوى من بالأمور تافية لوقوع النصر فلما نقول لهم مثلا لابد من القريق هذا لا بد من اخذ الاسباب لا بد من كده نقول لا الله لم يذكر الاسباب ولم يذكر شيء مطلقا حتى على النقيض وشرك موجود ماذا؟ تقولوا ديما ما هو ديما عندهم هو التصفيق ليس هو الاخذ بالاسباب الموجبه لوقوع الفاعل يمكن الفاعل الاخواني هو يعني احنا ضربنا في المادية من الفاعل كذلك هو حصول الاجر وحصول وجه الصلاه فلا بد من اسباب الوجوه القور ماذا؟ لابد من الاسلام يجي رقوع الزكاة واخش الجنة التقوى كلها باستغراطية كما سنفصل في موضوع الإيمان لكن اقتضاء الكلام علينا هنا لأنه ضرورة في مسألة الخطاب العقلي وتخلفه لدى المسلمين تخلف الخطاب العقلي لدى المسلمين ولذلك قال الشيخ الاسلام رحمة الله مهارة الأمر قال ان كثيرا من المتكلمين والمتأخرين عندما يذكر لهم العقل يثر منه ولا يحترمونه ما تلامه وهذا في منهج السنة قال صار ذكر كلمة العقل عند المسلمين تعني ماذا تعني يعني اضبارات جيب يتأثرهم بالخاص من من من هم تأثرهم كل شيء شراء كل شيء شراء خاص من الشراء وهم لا يدرون حقائق الامور اتفاة هنا والامر له توسع شديد في موضوع الإيمان لانه الحديث عليك انتهينا من موجوع الاشاعره اظن البقل شيء في الاشاعره تكملنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك المنافع ورزق ورزق وشفاء من كل ده نحن اطلنا عليكم في اليوم الفائد وان كان عندنا بعض الشعور اننا قد اكثرنا المعلومات الجديدة على ذهانكم لكن ان شاء الله تستئنوا بالاشرطة في معاودة الكرة مرة بعد مرة في سماعها حتى تستوعب. سيتوقف عند نقطة مهمة قبل ان اكمل موضوع الاشائرة في هذا اليوم وهو ان بعض الناس يظن ان هذا الكلام قد فات وذهب زمنه واندثر اثره ولا قيمة لعودة الحديث عنه فما هي هو قيمة الحديث عن هذا قيمة الحديث عن هذا ستوى لأننا تكلمنا الغريب أن يترى على القول بعض الناس ما قيمة هذا الحديث قيمة هذا الحديث هذه الصراعات داخلية تشكلت في تاريخنا وأفرزت عقلية معينة نعيش بها في هذا العصر ونتحرك من خلالها عقلية صبغت أذهان آبائنا وأجدادنا وأولمائنا وكذلك صبغت أذهاننا وأذهان عدمائنا في هذا الزمن. فنحن بحاجة ان نكتشيفها ان حتى نعرف من اين يؤت الخلل. لماذا نحن كلا على مولاه لماذا نحن ما هو سبب اننا في هذه الدرجة من الخذلان؟ وقطعا ان هذا الخذلان الذي نعيشه بسبب جامنا من اين ما هو صور ما هي صور الشهر لدينا من اين هوتينا فبحاجة ان نعرفها وإلا بعد ذلك نصبح ان نخاصمه نحاصم الألوان والأطياف من غير تحديد أساس المشكلة وأساس المشاكل فإذا لم تتحدد المسألة ولم نعرف أسسها ومشاكلها وإلا بعد ذلك نحن في حيرة من أمرنا ويكفي أن نصل إلى أن, أن نعرف أن عامة مشايخها هذا الزمان الذين تخرجوا من المدارس الرسمية والشرائية المعاصرة وكذلك التي لها الزمن 200-300 سنة عندهم مثل هذه العقائد التي نتكلم عنها مثل هذا الانحراف الخطير. ألم نعيش ولم نسهر فما هو, ما هو السبب أن نقول أو أن يطرع على أرهاننا ما قيمة هذا الحديث ما هو أهمية هذا الكلام له من الأهمية الخطيرة التي نراها ونحن قد اكتشفنا البارحة أن صورة من صور تعطيل إرادة البشر في عملها وأثريات الحياة أتت بنا إلى الخمول والكسل وإلى تعطيل إراداتنا بحيث نقبل على الحياة فنستفيد منها فنصبح أسياذا للدنيا وكذلك تعطيل الإرادة من جهة الشرع عطلت لدينا صار المسلم الآن لماذا الناس حتى العوام بعض الناس يقول أن العوام ليس عندهم مثل هذه العقائد نقول لا عندهم هذه العقائد أبي وجدي وأبوك وجدك يقولون مثل هذه العقائد ولا يرون أي عمل من الأعمال التي يقوم بها مناقضا للإسلام لا يرون أن العمل له قلة في حياتهم يرون ان قضية القدر قضية مسير بها يا ابني مثل الامث التي ذكرناها البارح اجري جوي الوحوش بها ما بتخوش الخمول الذي اصابنا الكسر ترك الطاعات رقبا على المعاصي الدخول في طوائف الكبر ونحن لا نراها شركا ولا نراها معصية كما تبينانا ويقول بعض الناس هذا ما قيمة الحديث عن هذا التحسين والتكبيه العقل حديث العقل هل يحقيم عند المشاق في هذا الزمان إذا خاطبته بالعقل قفز إلى الشرع مؤولا إياه ومفسرا له على طريقة الخمول الذي تبينت لنا من تفسير كلمة سقوى والعبادة كما ضربنا بعض الأنفذة السابقة وإذا خاطبناه بالناس بتفسير السلم قفز إلى العقل ظانا أن العقل على خلاف النقل خالصا تعرف كيف لا تريد أن تهتدي بهذه الشرع الحنيف وأنت لم تعرف مواطن الخلل ومواطن الضعف ومواطن العز ومواطن الجهل التي تأشه أمتنا فهذا لا بد أن نفهمه وأنا لا أبني في الدورات الشرعية لا أبني معلومات أنا لا يهمني أن تصبح أنت مسجل تحمل كمية من المعلومات هذا ليه يهمني أنا ولا أسعى إليه ولم أسعى إليه يوما قص في أن تصبح أنت مجرد مسجل أو كتاب تحول مجموعة من المعلومات أنا أريد أن أحرر فقط اريد ان اصمع عقلية علمية صحيحة تهتدي بالالفاظ الشرعية على فهم السرق الصالح اريد ان اصمع قائدة حتى لو كنت انت بعد ذلك مقلدا في مسائلك لكنك عقلا تهتدي به هو عقل اقل شي لك عقل نحن غاب الشرع وغاب العقل ونحن فقدنا الشرع والعقل امتنا لا عقل لها الغرب ربما له بعض العقل لكن امتنا لا عقل لها نودنا العهاد الذي تأيشه لماذا وصلنا الى هذه الدرجة من الانحفاظ هذه الدرجة من الخذي والعائب مستنقع رذيب نعيش به ونقتات منه ونرى التبريرات ما هو دور مشاير هذا الزمان تبرير واقع معاصر اسباب الشرعي على الواقع فهذا اخواني لا بد ان نتنبه له وندرك حالاته الان قلت اريد ان نبني عقلية هلية نريد ان نبني عقلية هلية نريد أن نبني أسسا التي بقى يرفع شعارها دائما شعار المسلم الصحابي كيف فهم الصحابة هذه الأمور؟ لماذا هذا الصحابي الصغير خلال سنوات بسيطة 25 سنة فتح الآثاق بعض الناس عندما يرى السنة, السنة الإلهية في حركة الصحابة يظن أنه لا دور للصحابة فيها نحن عندما نقرأ تاريخنا الإسلامي لا نرى إلا يد الله ولا نرى, ولا نرى إرادة البشر ونظن به بتفسير جبري ان القضية قضية الهية ولذلك عندما تتكلم على عن الناس حتى العلماء عن بعض المسائل يقول لك هذه هي السحابة عندما تريد تقول الاسلام لا بد ان يؤدى قوته لا بد ان نجابه العالم لا بد ان نحيي الى الاسلام لا بد ان نحيي حضارة الاسلام الغالبة المتمكنة القادرة على هضو وسحق اي حضارة مقابل لها لا يتصور ان الاسلام قوة قوة احياء جديد لهذه الامة ليه تصوّف ولذلك عامة الفتاوى وعامة السل... الفتاوى من المشاهد وعامة حركات الجماعة الإسلامية هي حركات من أجل لا... ليست حركات من أجل احياء الامة احياء لتكون الامة الوحيدة اخواني الصحابة كانوا الحضارة الأولى لا يوجد الثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خمس ولا عشر لا يريد أحد في الدنيا إلا حضارة الإسلام قضية على حضارة الروم وعلى حضارة الفرس لم يبقى إلا الإسلام فهل الإسلام عاجز أن يحيي الأمك من جديد؟ الحديث الآن هو حديث الاستضعاف وحديث القبول بما هو موجود والربع به وعدم المطالبة بأكثر منهم وإلى طيبة فإنما هي مطالبة بحفظ ما عندنا فقط يحفظوا علينا ديننا لما هذا لأننا لا نرى في الإسلام القوة والفاعلية لإحياء أمة جديدة لا نرى ذلك لماذا لأن أفتارنا وأقول أنوت وعلومنا إنما هي علوم الصوفية وعلوم الجبر والإرجاع كما يتبهي لنا فأنا لا, أريد لا أحشي أنا في رأس الأخ والـ والـ والـ والسلم علومات ليصبح ذلك عنده القدرة المنطقية ليناقش لا أريد هذا أريد أن يتحرر عقله وعلمه من الدخن ويدرك الحق على ما هو عليه وبعد ذلك تحرير إرادته من كل السوال بهذه الإرادة المنطلقة لإحياء الإسلام وذلك أنا أقول أنا لا أحب منذ مدة طويلة لا أحب أن أدرس ولا أحب أن أعطي مخابرات للناس عامة لأنني أشعر أنها كدعم نفخ في قربة منفوخة في قربة مخروحة إذا لم تكن أنت عاملا في داخل الجماعة أو عاملا للإسلام أو ليس عندك الهم لأن تعمل الإسلام قادم فلا تحضر يعني تكون عبئ اضعب إلى الكتب وإسمها الأشهر طول دا وقتك نحن نريد أن ننطلق عمل المسلوكا لإحيال الإسلام على هذه السبب الصالح من خلال جماعات مسلمة مقاتلة مجاهدة تحتجي الحق حاملة للحق مقاتلة بسبيلهم والإنسان الذي لا يبحث لا يسعر لهذه المرتبة ولا يسعى إليها ولا يعمل من أجلها ولا يحدث نفسه بها ولا يستخدم هذه الآلية الألمية التي يدرسها ولا هذه العلوم الكاشفة للحقائق التي هي في عصرنا وإلا بذلك لا كلمة الحديث عن يصبح مجرد كتاب أنا أسمع كتاب وبدلك يلفه وضعه في المكتب وانتهى الموضوع ويتصدق من قعد فلان حذر القرآن ويزاد مصحف جديد ويصبح مطبعا صدق صنع حقنا مصحف ماذا سيؤثر إذا لم يكن هناك إرادة لحركة هذا القرآن في واقع الحياة ما في المسفل الإنسان فلا يوجد عندك هذا الهم لتستطلع الجماعة الحق والتي تساعد عن دخل أهل البدع لأن جماعات تعتبر من الأشاعر من أهل السنة وتعتبر أنه هو مذهب الإرجاء عندهم هو المذهب الحاكم وهو المذهب الذي يقتدو به في الحكم على المعين وحركة الحياة وكذلك جبرية في تفسيرهم صادر لكم مثال بعد ذلك بعد أن ندخل جماعات تحمل شعار كما رأيتم شعار الإصلاح من خلال مذهب من آدم الأول جماعات موجودة على أرض الواقع جماعات ترفع شعار أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تكم عليكم على أرضكم شعار ضلالي شعار ضلالي يحميه بعض المشايخ من فتبه السلف وهذه الثلف وآل الحديث وما ذكر يقول أقيموا دولة الإسلام في وصدق من قاد أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقبلكم على أرضكم هذه الكلمة لست اعتقد انها أجل. ارجاء والجبر وقد شئوه عندما شرحنا سابقا بعضها لكن سنتوسع في هذا في هذه الدروس القادمة فيها فأنت الان بعد ذلك انا اعطيك منهج كاشف حتى لا تقول ليوم لي الايام قد طللنا اين اذهب لاننا حين ندعب نذرس الناس وقد شهد بعض الاخوة هذه المجالس وهي مجالس كثيرة جدا بعد ان تدرس الناس عليك ان تلتزم الحق وتقوم به فيقول لك الكل يعرض علينا ويقول انهم الحق فاين الحق؟ لا يوجد عند المسلمين من نهض لكشف الحق لا يوجد عندهم لا يعرف عندهم القدره على ان يكشف الدينار المزيف عن الدينار الصحيح عندهم القدره ان يميز بين حبه البندوره الصالحه وحبه البندوره الفاسده عندهم القدره ان يعرف التجاره الرابحه والتجاره الخاسره من امور الدنيا ولكن في امر الدين يعرف ما هو الحق فكل من له لحياه ويفعل المنبر عنده شيء وحيا الله فهذه الدروس اخواني كاشف لك لتكون قمت بوصر حتى تسمح انسانك حتى تسمح عندك القدرة العقل العقلية لان تكشف الصحيحة من الغلط تسمح أن تكتشف الغلط من السليم ولا يهمك الناس يا اوه استاذ اسمع ربما ستردد بعض هذا الكلام بقدر فهذا ما افتلعت به وعرفت تدليله ستردد هو بعض الناس سيقول انك رجل انت قد خرجت من من امريكا رجل غريب جدا من اين ما ماذا اين عقلك انت ماذا تسمع كل الناس ماذا يجب؟ كل الناس كل وشرب ووو وشتغل وعمل وتذود وانتحو وثابت كده ماذا يسمون؟ ماذا في الجنة؟ انت أرتمي سواينا. إحنا ما ما شقة. هي القضية حاملة على ظاهرة في القضية قضية الاسلام وحياة الأمة وقدر الطواغيت ومحاربة اهل البدع وفلان ذنب وفلان ضار معاد الناس كلها.